شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب عليهم وااتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتناؤ بالعصبه اول القوى اذ قال لهم قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 ولا تَبَغِيل الْفَسَادَ فِي وضُبُّ إَِّ اللهَ ل يُحبُّ يَمُفْسِدِ قَالَ إَِّ مَا أُوتِتُهُ وَلَعِلْمِ يَند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 ليت لنا مثل ما أُوت يقارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوت العلم ويلكم ثواب الله خير لمنا من وعمل صالحا ولا الصاغرون فخسفنا به وبذا الريض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كانوا من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْمَسْيَطُرِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّا نَتَوَلَّى عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُكَافِرُ تِلكَ الدَّارُ الآخرة نجعلها للذين لَا خِرَةُ نَ جَعَُهََّذينَ لَا يُرِيجُ نَعلُ فِي الْلَرُضِ وَلَا فَسَذَ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 وَمَن كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ و جب چلت کو مینل مشرقین و لو ملو ل لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك كل شيء هالك لكن لا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف ثاب ميم أحسب الناس أن يتركون وَلَ قَذَ فَتَن نََّينَ مِنْ قَابِليِهِ فَلَ يلَمًَا نَقُغُود الذي نَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن تَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا لقاء الله من كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآل هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَاءَ هُدًى فَإِنَّمَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العالمين. والذينَ آمَنُوا وَامِل الصَّالِحاتِ لَُ كَِّرًا عَنهُم سَاتب وَذ نجِزينَّهُ حسَنَ الذيكَ يَأضْنَلون ونصينا للإنسان بوالديه حسنا وإن جاه ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا إلي معك فأ نبّأكون بما ك ت